Bismillahi yumma I'm أَنَّمَا خَلَفَ لَكُمْ فِي غَادِبٌ وَمَا مَنَفِعٌ وَمِنَّا تَأْكُلُونَ فِي 117. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون 118. وتحملوا أفطالكم إلى بلد لم تكونوا وانذر قيلوا ان بغلا والحمير لتهكموا وذينه ويقول لكم ما لا ونعقلون <تصفيق> Um, of oh. more. فأت الله بنيا له من القواعد فخر عليه مسقف من فوقه. فخر عليه مسقف من الله ذاء من حيث لا ثم ونبار الآخرة خير ونبار الأخرة خير I ولا أجر الآزرة أكثر لم كان الذين صبروا على ربهم يتوكنون وما أَفَا مِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَقْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابِ, أو يأتيهم العذاب لا <تصفيق> يشقو no أفغير الله تستقون وما بكم من نعمة ثم إذا مسكم الضروف إليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا 114. ليكفروا بما آتيناهم 115. فتمتعوا فسوف تعلمون وَيَجْعَلُونَ لِلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللهِ لَا تُسْأَلُ عَن قوم وَإِذَا بشر أحدهم بالأنثى ضل وجبه مسودا وهو كظيم يتوارى من yuruvî ayum sikû 119. ولو يؤاتذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من 117. ويصف أرسنتهم الكذب أن لهم لا جرم أن لهم الله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فذين لهم الشيطان أعمالهم فذين لهم الشيطان gesù يا قومي وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَرْفَاكُمْ وَمِنْ شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على 119. فبنعمة الله يجحدون 110. والله فضل بعضكم فَأَنْتِ لِأُمَّتِ اللَّهِ يَحْزُنُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وجعل و أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا مِنْ أفز الباطلين يؤمنون وبنعم الله هم يكفون والله جعل لكم من أنفسكم أزواج. وَ لَكُم مِنْ أَجزاجِكُم بَنينَ وَحَابَذَثَ وَرَزَ قَكُم مَِك أَفَذِ الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَذِنِّعَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ولا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا يوم ومن رزقناه ومن رزقناه مننا حسنا فهو يمسق منه سرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا وضرب الله مثلا لا ثم لن شيء الذين كفوا وصدوا عنه A B B Altyazı تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمم تُنّيَ. إنما يبلغ الله به، ولا يبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. Oh <laughs> أَم قُم دَ بينكم بَينَ قُم بعد ثبوتها فَْتَزللَ قَذَ ولكم عذاب عظيم وعلا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. No a ثم جاهدوا وصغروا إن ربك من بعد ذا لغفور رحيم ق ما إن واشكرون عمّة الله واشكرون عمّة الله Oh, um. my وما كان من المشركين إن or